البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حلتم فاصطادوا ولا يجرم أنكم شنأن قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان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 قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم وذكر اسم الله عليه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 ولا يجرم أنكم شناء قوم على أن لا تعدلوا إعدلوا وأقربوا التقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم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 وقال الله إني معكم لأن قمتم الصلاة واتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعززتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لا عنكم سيئاتكم ولا جنات تجري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 قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليه الأربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 وأتيناه الإنجيل فيه هدوء ونور ومصدِّق لما بين يديه من التوراة وهدوء موعدة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ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 ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شذعه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امه واحدة ولكن ولكن ليبلواكم فيما اتاكم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 يقولون نخشى أن تصيبنا دائره فعس الله أي يأتي بالفتح أو أمر من عده فيصبح فيصبحوا على ما سر في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء إلا فأقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يبتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين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 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم والعين بما قالوا بل يداه مبسوطة لينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 114. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا 115. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون 116. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى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 وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان تجتنبوه لعلكم تفلحون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 119. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين 110. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن, ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب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 تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله اننا اذا لمن الاكتمين فإن عُثر على أنه مستحق ثأر، ثم آخرين يقومان مقامهما، فآخرين يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا. إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافون أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين